ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجره وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا دراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها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 ربنا عُوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روا البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال.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 ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع.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 ورواه الإمام مسلم في صحيحه في أول كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ورواه أبو داود في السنة في باب القدر والترمذي في القدر كذلك وابن ماجا في المقدمة باب في القدر وهو حديث عظيم جامع لأحوال الإنسان من أول مبدأ حياته ومجيئه وخلقه إلى آخر أحواله من الخلود في دار السعادة أو دار الشقاوة بما كان منه في الحياة الدنيا من كسب وعمل وفق ما سبق في علم الله فقدره وقضى هذا الحديث رواه ابن مسعود رضي الله عنه وحينما روى الحديث قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أما الصادق فهو الصادق في جميع ما يقول إذ هو الحق الصدق المطابق للواقع وهذا من أسمائه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق فيما يوحى إليه لأن الملك جبريل يأتيه بالصدق ولما وصف الله تبارك وتعالى أبا بك رضي الله عنه والذي جاء بالصدق وصدق به قال الذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به قالوا أبو بكر فصفة الصدق من أعظم الصفات التي يتحلى بها العبد المؤمن والمؤمن لا يكذب وكل من كان فاهما عالما لمعنى كونه ابنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أب لنا ونحن أبناؤه فينبغي عليه ان يكون صادقا في جميع حاله والصدق يقسم الى ثلاثة اقسام صدق في الاقوال وصدق في الاحوال وصدق في الاعمال صدق في الاقوال وهذا هو المعلوم المعروف صدق في الاقوال ان انت تتكلم كلام مطابق للواقع انت عارف ان ده حصل بالطريقة الفلانية فبتحكي زي ما رأيته وعلمته فيطابق القول الواقع وصدق في الأحوال وهي مطابقة ما في القلوب لما في الواقع كذلك إنه صدق فيما في القلوب وليس على صفّة النفاق كما قلنا بالأمس يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم إذا صدق في الأحوال حال حاله موافق لعمله وقوله يبقى اللي في قلبه زي اللي على لسانه وزي اللي يظهر على جوارحه وصدق في الأعمال أي أعمال الجوارح فإذن قال حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع أي ضم ويحفظ أو يقدر ويجمع كلمة إن أحدكم يجمع أي يضم ويحفظ أو يقدر ويجمع خلقه أي مادة خلقه وهو الماء الذي يخلق منه الماء الذي يخلق منه وجعلنا من الماء كل شيء حي والإنسان منا خلق آدم عليه السلام من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين أي ماء الرجل وماء المرأة الذي يخرج بين الصلب والترائب يجمع خلقه في بطن أمه فإذا ما لقحت البويضة بماء الرجل واستقرت في قرار مكين رحم المرأة كما سماه القرآن قرار مكين يجمع خلقه في بطن أمه أي في رحمها في القرار المكين نطفة أصل النطفة هنا يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة هكذا في بطن أمه نطفة أصل النطفة الماء الصافي والمراد هنا المني نطفة هكذا أربعين يوما، ثم يكون علاقة مثل ذلك. العلاقة